ها ها بحر بحر اشواق بحر اشواقي بحر اشواقي الغالي ليك مشتاق للمالي شو بقيني بطا هوى المعشوق شو بقيني بطا Gay pistolidi اخلالي <مسؤال> او المعشو记 <مسؤال> اخلالي او czego بحر بحر اشوا بعيدو ايامي تشوفك صارت احلامي بعيدو طالة ايامي تشوفك صارت احلامي أفزوها وانهض <هاضم> بنامي <لا ألقاك>. ولا الي ولا ولاання وردت توسل طيوفك عن يد الروح مجعوب وردت توسل طيوفك عن يد الروح مجعوب تمسك شب بجبوبك وسيح هواك وسيح هواك يسيح هاك دلالي ها هوى المعشوق يحلالي حل اشواق البالي ليت مشتاق الوالي المنتج المنفذ لسيام الخزالي وسلام العطاني هو المعشوق شبقني بطاغ بطا هو المعشوق هو المعشوق يحلالي هو المعشوق يحلالي حبيبي يا سني جبالك وطوف فيك حبيبي يا سني جبالك وطوف فيك عبة حوالك وقل الجن هن لك باب السجاد باب السجاد وروح لابسة عله وقل لا مرقدك جننا وروح لابسة خلنا و الوسمر خذب عنا و خلوا شجاع فكرك ببالي هو اللي معشوقي شجاع فكرك ببالي هو المشوقي حلالي يا حلالي يا اللي يلي مشتاق الوالي بحر اشواق للغالي ليك الوالي شو بقي نبطاو هو المعشوق شو بقي نبطاو هو المعشوق هو المعشوق يا هو المعشوق يا يا بوي يمه طلعت من قصيدتناش وتسأل اذا انت صرت تعب تريد تقول تريد تقول يا بوي يمه طلعت من قصيدتناش وتسأل اذا انت صرت قال ازف دم احلى لياتي فقط الاحسان كلمات ازف دم احلى لياتي فقط الاحسان كلمات وضل قدام سادات وضل سادات صريح القول, صريح القول صريح القول صريح القول موالي يا المعشوق يا حلال صريح القول غوالي هو المعشوق إحلالي إحلالي بحر أشواقي الغالي بلك مشتاقي الوالي بحر أشواقي الغالي بلك مشتاقي الوالي شو بقني بطار هو المعشوق يا خلالي هوا المعشوق يا خلالي بحر بحر والتوزيع حسين الزهيري, سين الزهيري.